للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومن كتاب شرح ثلاثة الأصول للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وقد أخذنا درسا عن العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وكنا قد في قول المصنف رحمه الله تعالى بالأدلة باركسها بزحالة فجمعات بزعبازا أربعة مسائل كنت فلت أنزق بأننا وسيدنا ازد كاب كتاب الأصول الثلاثة ناي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة ازد ما قلساز قبر اللو شرحز قبر الشيخ ابن عثيمير رحمه الله تعالى رحمة واسعة وتقدمت المساله خفز المسائل الاربع اربعه نجراد كنفلتن زغبانا ما لتي تقدمتي العلم فلتت مخانق بفلتتون كم زج خم نجمر وي بفلتت كنجمر كم زغبانا ون وسينا نيرنا مخنياتو زخل ن نجر ابزي فلتت عند حرتو موركيسو فائده خم بل بل انما بدعاتو اتي فلتت دماني قدامي نقر بزعب ربي انت انت قال ايد حريق دمان بزعب رسول الله عليه وسلم فلتت كلنا ثالثا ينقر دمان بزعب اسلمنا فلتت كلنا ابتاء بالادلة تبل أبزها تطولنا نيرنا بالادلة مالت بمبراه رئي مالت. والشيخ من عثيمين بالنزاء الأدلة خطاصا كل ما التي يقوله بالأدلة جمع دليل نبزوح نبزوحات دل أدلة نبل نحن تتوقعين ما شباب تاي نبل دليل نبل ما وهو ما يرشد إلى المطلوب نابتت دليل نقر زب سحكا زحب ركا زي دليل مبراه رهي نبلو بتبري مرتعو نبلو ما أبدا أن أخبركم يا شباب المصنف بالعادلة خبل كله نسأل أستيان إدالي الله قال يوم تهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالعادلة أي معرفة دين الإسلام دماء بأدلة نتأسلم أن ترح قيرو موسدوام أن يأتي تأدلة المصنف ومعرفة دين الإسلام لكن كأن المصنف معرفة الله بالأدلة آه شباب ومعرفة نبيه بالأدلة ومعرفة دين الإسلام بالأدلة إذا زى أدلة زيئة من سلسطين تتغالى المالة واضح يا شباب إذا مخانا كنبها لكم إدلي على معرفة ذلك سمعية وعقلية أدلة كبهان كله ومبرهره مرتعه كبهان كله كلتا نقرأ لنا سمعية وعقلية هل تحلفون؟ تخيصين شرحنا الشيخ بن عثيمين سمعية بإذن قاد سمعنا نقر مالتي سند متن الوحيين نبله ها شباب الكتاب والسنة زين سمعي يا والعقلية والعقل يا رب سبحانه وتعالى خلق وزله نقرت كتستنتن حنقولك هتسروحوا زيد معطلي يا نبله فالسمعيه ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنه اذات عقليا نبله قرآن ما تيزوله كله سمعيا نبله آيات قرآنية سمعيا نبله مغنياته بإذن خادث وحي والسنة دمه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأما العقلية عقلية زبها القن والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل أدل عقلية نبله قن نحادي نقر مسلط تامل معناته تفكر غير ناس كل المخلوقات رب سبحانه وتعالى سخر الكون الخليق وانزله لذلك رب سبحانه وتعالى ايات كونيه مستقسا انت ايبن افلا تعقلون افلا تبصرون ايتريون بهم ايتستنون بهم ايتحسبون لهم بحن قولكم نزن حيات كونيه رب خليقون جلل كل كان استنت وي سدبر كنكبر اباتن مغنياتو ازيااتن ملكتنا يرب سبحانه وتعالى سلاذ هنا وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه فكم من ايه قال الله فيها ومن اياته كذا وكذا وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى سلذي أب آيات رب سبحانه وتعالى وزوح قيزي تقيسوها التي أتينا أدلة العقلية التحبر أن سلذي كابت ملكتات المخانن زي المخلوقات زيان دمار سبحانه وتعالى يتغسلنا اللو مالاتيو الزئاب زعب معرفة الله لرب سبحانه وتعالى بقرآن بقى حديث قرنا نفلته أبرل سيود ماني بتا قرنا نفلته وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية من صلى الله عليه وسلم كنفلتهم بأدلة نمتقرنا مالتيو أدلة السمعية آه شباب أدلة السمعية نمتقرنا مالتيو الكتاب والسنة بذكرنا أن رسول صلى الله عليه وسلم نفلطم فمثل قوله تعالى رب سبحانه وتعالى انتهي بالنت أب بآيات محمد رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم رسول مخانم ربه أب قرآن تغسلنا خامس رسول صلى الله عليه وسلم نفالت وإن رسول صلى الله عليه وسلم كم ذكرنا عن نفالتهم أول مالتي محمد رسول الله والذين معه يبله والذين معه أشداء على الكفة وحماه بينهم فبقى زآزئ الرسول صلى الله عليه وسلم لؤخ مخانم تتغسلنا الله حنت خبتا أدل السمعية قرآنية مالتي زي أخوة أبسورة الفتح من رخبة عن كس قصري عسران تشاعتا الآية وقوله كم هو رب سبحانه وتعالى انتهيه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم محمد لؤوخ رب وخائم الرسول صلى الله عليه وسلم لؤوخات حليفهم يبدو رب سبحانه وتعالى بصورة آل عمران آية نوصله؟ قول صرحن ديمالتي ميتا أربعا أربعة إذي كم أول كم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نواصده الرسول صلى الله عليه وسلم إنتهي مخانون مالتيو لأخنا يا ربي مخانون أبديان فائدة إلى خطأ السامالات القديانية زبها للهم أبهندي بهم إنا خبزن حزبيات جماعات إسلامية نرحق زبلكم زلو إنتهي لهم أعتقدون إذا قدياني زب أحمد قدياني إنتهي مخانون رسول مخانون نبي إلهم تمزيلهم تزاريبا رب سبحانه وتعالى قن الرسول صلى الله عليه وسلم نعي مجرشا مزازمين أي أنبياء مخانم القرآن الرعاق صلنا لكن نزع آزئا بخال فهم فيهم الله ولكن رسول الله إش هاشبه وخاتم النبي خاتم مالت مزازمين أي مجرشا مالته رسول الله صلى الله عليه وسلم نا يمتشر عشان مزاز زمي نبي من انبياء خاتم لا خاتم التي تلبس في الاصابع له. اذا خاتم مالته انت نا تفسيروا صلى الله عليه وسلم زينه ايش الانبياء قرما الله كما ان الخاتم زينه للاصابع نزم كلنا أسابعتي قرماتبا تداخاتم أسير كالله سليزي قرماني أمدياء يوم كم تخاتم قرماني أسابعتي زخاني ربديعكم يا شباب واضح يا شباب كمزيعة قروم نزائي أزياء فسيروا ما بعلم قرمام على الدأمبر مجرشام على تايخونك بقى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي له نبي زبها لي الله نخمسين خاقول اخا قل له بزئ لكم وكلنا علينا بمنهج السلف اللي السلف اذا فهم السلف سلا زي صنوا هم نزع عيا زي كم دليتهم غيرهم يفسروا ما والعياذ بالله طيب بالادله العقليه كم يقرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمحاسب بمن سنتان العقلية العقليه ان بلا مالك كم بال النظر والتأمل نئ ستتن عة رسحق مخ النرا ب المال. في معت به من الآيات البينات التي أعظمها كتاب الله عز وجل. المشمر على الأاخبار الصادقة النافعةة احكاام المصحةة. ال العادله اتزعبه نركت نايروسو صلى الله عليه وسلم رسول مخانم زرعك صلنا مالتي قراني قران حزموا لنا مسو اوتيتم القران اه سعيد ومثله, ومثله معه نعم قران حيز الكمات مو صغى او مو زملل يا شباب السنه اذ القرآن سبحان الله كنده ايات الله مو قاني اخبار قصص ستغيثوا لماث توعده قصص نبيان مع اقوامهم الله ابرسون احكام الله حلال والحرام اذ قران ذي زملنا ناس الله عليه وسلم لو رب مخانكم ومغاني نقول لكي زي زي قرآن زي زي تأكم مالي زي. نحن نزلنا ع... إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكرى جزاكم الله خيرا وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر قران بعدنا ينورينا به الله رب سبحانه وتعالى وإنا له لحافظون نحنا دم ما نبعله رب سبحانه وتعالى بعده حلوه قران نقران زي الرفيل نقران ددمسس ويزوسخ ويزسرز يبلنا الحمد لله ازي قران ازي حزمنا الله صلى الله عليه وسلم بازن فلطه مالتي وما جرى على يديه من خوارق العادات المغعاني الرسول صلى الله عليه وسلم معجزات حزم النامة خارق للعادة مالك زين مبنائه ريه نائه زين فلي معجزات حزم النامة الرسول صلى الله عليه وسلم معجزان يا رسول صلى الله عليه وسلم تنتقل تخوينه سا... بوزح اذا كله مسنا نت... استنتن مس واذا ما مس نركز مس حسب حسبنان استنتنان اما تجرى شامتين بتصح رسول الله عليه وسلم حتى ان يلوه مخانوم صلى الله عليه وسلم نرى قسمالته وما اخبر به من امور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي كمون طبعنا تسور غيبيات زي رأنا ينقر نقرمنا بزعب جنان نقرمنا بزعب نار نقرمنا زخاني جنان جهنم بعيننا نحن زخانتا رد أكارس مهنو صلى الله عليه وسلم التي لا تصدر إلا عن وحي ازياخاني منجنا سوحيها وان مشعوذين اللونه دجالين زوم سحرة سحر سحر السقوم زياتهم رينا زينفلت كارينا لكن باجنان بشياطين تحجزهم منكم الزغرو ذلو مالتي لكن هي الله عليه وسلم تبعجزناهم بمنتهى بوح التي لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها قال خباتاً دماني أقاتموا مالتي خبتزنا قررنا رسول الله إذا دماء رسول مخانوم يراغي السلام نزل إذا أم زئا أب سبعا سلسطنكت مكالي أين أمود أقاتموا أقاتموا يا شباب أقاتموا على ما تسعى نقرمنا تصغرب عنا نريئ لنا تقارب الزمان كثرة الأسواق شق بزح مخانو زمن ككار عرب مخانو و... والعياذ بالله قال سباتون نزينا حلال كبلو خنز دفرو زين حلال يا زبلو خنز يستحلون ايش؟ ال ال حرير والحرير والمعازل حرازنا مالك زين حلال يوم, يوم صلى الله عليه وسلم ها مشينا اكلت يوم سمم قبلو جميرهم قال يا بالله زين ما حلال زيناء زبلو زلو والعاذب الله أبرو سيغة حرير نسبوت حرامي حلال زبلو خمسين كدانيا حرير باللجل جدبل محمح زبلو زي نسبوت حرامي والمعاذب دماء آلات موسيقية مالتي موسيقى دماء حاجة ترويع النفوس بلو اللو نفسها زرية حكا وشقصبلكا نفسخه فسكه معناته والعاذ بالله بحرام غير بحرام نفسخه بالله الا بذكر الله ايش يا شباب تطمن القلب ايش حدا بخطبه خطبه العيد كمان والعاذ بالله غنوا غنلو مزيكا سمعوا اذخا كل غاتم ترسو صلى الله عليه وسلم يقولوا سبعًا ثلاثًا وجلثات كأغاتيمًا. ثم حنت لتدهن لهم. سبع كلتن امتى ما لته؟ نابنار والعاز بالله انحراف ثلاث جبرى اضلال ثلاث لوطف. سبع كلتن طفأتين ما لتهمي رسول الله صلى لكن تايلهم الا واحده حنت تدهن هذا. قالوا من هي يا رسول الله؟ من يا زيام سبلوا صحابه مسحتهوم ما انا عليه اليوم ايش؟ واصحابي انا صحابة زلنايون أكايدة زخدة زي خدح سلت الكتاب والسنة أخول كمزا يكون خدزة حديث من وسده ما أنا عليه اليوم يلوم سغيبونه كمزا من قدي زلواز تقعز يلوم سغيبونه وأصحابي يلوم فهم الصحابة خدلي أشب طيب زي أبقى العلم تملكة مالتي خبتان أربعة مسائل كنفلتان زقباننا قدامتين العلم طيب الثانية العمل به المصنف انتهى بالنالو خالي التدماني نزع المخاني أبتد بارك له قولوا العمل به أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية كن لنا نربي حفلتنا يو تو لنا انا تعلمه اخون تتعلمنا اب تباركنا وخلو يغب ازد ماني بربى امنا توحيد قرماهم گزو لنا قدم كذا صد ماني كاز زنايو حران لنا, لنا. ككم تزخلكلو تيل لنا خاكن كلتلا بتوحيد كيز الزنايو توحيدنا قد نحزان توحيدنا قد نبلا لنا كيف شرك رحقه خبلا شرك دمما قد نبلا لنا ورسول صلى الله عليه وسلم تقتلواهم كبلا لنايو سبحانه وتعالى فنقتلوا لما لنا صلى الله عليه وسلم دماني بيدعايت ببريدنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ رد عبدين زيلا حديش نقر عبدين إذا سور حزيلا وما الرسول صلى الله عليه وسلم تقبلنا تقوله النسوقي مردود في بالله إذا قلت با له تعلمنا يا أبتك بارك مالتي إذا عبادات زيادة ماني نربغ نقزها خاصة لنفسنا تملكت والعبادات المتعدية له عبادات خاصه مثلا سجودك لنفسك لكن العبادات المتعدية ما انت تغنينها انت انا قال سدساقه كم صدقه مثلا صدقه توثيخه صدقه ايتكم ايتكم وتي اجر عند حركينتوانا عباده متعديه اجر يبزح وغناته يسبت تتقم سلازلها صدقه وعلم تعلمك وانتسابتك ما قاله بينما حجكتك حجيك أنا نفسك رمضان أعطل له خير زل له ورمضان يكبر صومتي يكبر رب دمان قل الله هنا رمضان سيمه من لكن علم علمه لا عزي ساقر قال له ستتغمي ساقر قال له ستتغمي يساقر عليه عبادة خاصة لا عبادة متعدية متعدية ما لا تساقر نب قال إنسان تساقر تقال إنسان يتكمل تمسلم يتكمل ما لديه فالعبادة الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج كم صلاة كم صوم كم حج زيئة نابنت كابتن خاصة لنبسخات رحزم الكتاء عبادة ما لديه والعبادات المتعدية نبكالي ساقرة عبادة خالله نبكالي سب تغمناتين ساقرة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبو اخد اززز كابكوفو اخد كلكل ازي نبكالي سب تتغمي ساقرة له طيب ابزي اخي يا شباب اتزعى به بالمعروف مقبرونتين هذا شباب توحيد حدث ابنها بتوحد كتفوعة زيادة زعابية أمره بالمعروف بتوحد يقول سنة نيروسو صلى الله عليه وسلم ونحز كتولة منهج السلف فلات كتولة منهج حز كتولة عبيتي أمره بالمعروف طيب ابزياء حتىكم نايا عن المنكر كاب منكر ون طب حما صراحه خلك الكتوب له تزعابي ذنبي ما حد سب تغل شرك كان شرك حق توبلو زي نهي عن المنكر قلت الله دحر شركون سعيبه تمصنت قال لا ما له تيو قامت خنه خنتنكمو كبده بدعه بدعه جديده بدعه خيتكبر الى خنتنكمو نهي عن المنكر أن نجعله لكن لا ننخل كله لنا رسول صلى الله عليه وسلم زي يقبر واخي يتقبر خلنا تنقضي يقبها مالتي بده يحرزون من منهج حز سلفيقون فهمنا الصحابة خلوه كان له خلو زي أول انتهي تخون على مالتي ناهي عن المنكر تقول الله نبع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب والجهاد في سبيل الله كمون كابتي تغمث هلوك ترخبوه مالاتي الجهاد في سبيل الله نربيلك كتواقع لكن يا شباب ابزئ تنبيه في زياد ما نقول الله هناك 6 ثمالته زياد الشيخ من العسيمين وال... رحمه الله تعالى رحمة واسعة والجهاد في سبيل الله نتغيسوه السلمنا بخلطة من قدي وسقروا زياد مرحلة زيادة زين كلتا مرحلة زيادة مرحلة الضعف ومرحلة ايش القوة قال له مرحلة نضعف كنتم نجمع الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلعي لما لا إله إلا الله بلو فتنجعوه فلعك ترغبوه نبتوحي لعدي مما شعوكين تم مشركين تاني روم تاني روم يا شباب طوحي بعل أبو جهل بعل أبو نابر فبقى رسول صلى الله عليه وسلم شعه سيف محطة فيه وما يكونن أمكان كله أمكان كله سيف حزو ما يفلطون الرسول صلى الله عليه وسلم طيب انتا خونهم زي حازو تلنا انت السيف له سهول كاي يكونن حاز ما لدي بينما نام مدينة مسكدو تسلمننا انتا يرخيبو قوة حين يرخيبو مباشرة وانسيف يحازو لكن بعد أبو جاهل أبو غزوة البدر هون أبو المتح فالرسول الله عليه وسلم تخلق إلى أمم دفاع قرم غزوة أحد ومتم رسول الله عليه وسلم دفاع قرم كابدفاع ذنبارق الشعور هجوم كقبر الجميره من رسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم فبقى إذا كنت مرحلة ذي آتم أين حاوسة أين حاوسة إسلمنا قوى تحت ولي الأمر مسلم حلافي ابتحديه نا نواقع في سبيل الله تدى أزيزنا مالتي لكن سلمنا دخمة دحراري نتسب نا بتوحيزي خاتتعدمه كم صلى الله عليه وسلم نا بتوحيز عدم أمك نا بتصنى خاتتعدمه صلى الله عليه وسلم دعواء خاتتقبر شرك كب شرك رحق كب دعاء رحق خاتوله كيف تكون ذلك؟ أبقى كيف؟ ضخمة أسلم أننا لديك ضخمة أرئي مالذي نحن ضخمة كلنا أقن السيف والمسارع تحزنا إذا شرعنا أسلم خالفنا إلينا ان أسلم أننا كلنا تنببيني أبس وقتنا أسلم لكم يا شباب أسلم أننا أحاولون إذا كان يسلمون وإذا كانت هيا شباب دخمة قال له أسلمنا أبدا يزلو دخمة قال له أبدا أن نعم أحسن تجزاك الله خير أخي أبو عبد الله أحمد نتسلمنا نأسر أولو زلنا طبعا نحن هنا و هنا نبدا تدخمة كابانا يزر أزلو اما دين الاسلام كله جزئ نوري هو كما قال وتعالى زبول يريدون ليطفئوا نور الله والله يتم نوره ولو كره الكافرون لكن تدخمت كبانا يراي ابتدى تعيد حزنه ابتدى اسونا النبي رسول الله عليه وسلم قدفن انتدى فهمنا الصحابه قدفنا انتداه ز سلفيه قدفنا زيد خدمتي رينا ما ربك يعوثنا اني زن قدفنا ان تنصر الله ايش ينصركم ويثبت اقدامكم نربك نعود توتغينوا ز دين الاسلام كمي قرنا ان نعوث تتباهل توحدنا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحس كمون منهج السلف نحس فهم الصحابة بدحر يزدين قوة تركبي بإذن الله نحن قوة تركبينا نسلمنا ونكسفحفح لكن نحن نضعف وزلنا نزدين نزي نزاه إيمانوت يسلمنا نضعف وزلنا نحنا نبعلنا مسلمين صراحنا يزدكم وزل برسلمنا كل قوة لهم لكن بسنكنا نحن كل قوة لهم أب توحد أب سنان أب سلفيا نسنح نزي بو غيرنا اننا مالتي وما اشبه ذلك خالقتهن الله عباده وينن خالقته ذي تغمه عباده خاصه نفسنا تروح نكتمل الله شنو يعني كم صلاه كم صيام حج ذي كله نفسنا الله غاني نخالينا ون تقوموا كم علمي معلم تخالي كم هون الجاهل في سبيل الله لكن أبوغتم دحر المسيزي يتي خالوون يتي وصع زنبراون يتقاميو والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم إذا تكبار زيئة استعلمك أبتكبار كتب على مالة فره ناي علمي فره ناي فلتة تنتهي دحر تباعين مالاتي بصراحة انتدى سبحان ربي العظيم فلتدفل ادكاء ابتكبار زي تويلون دخركوينكا والله خسر صباع انو كمان مسؤوليه ناسك يا عبي كرتهم زيفه لو تصح مغنياتو دفلتك ايقات قاغذلخه ابتكبار سلا شاعر زبول وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوسى أحد عالم كوينو بس أعلموه زي سرع تغينو قدمتهم عباد نتاقوت زملوه قدمي أم كعزبي مغني أعطوكم تحديث أبي هريرة زمت مالاتهم أول من تسعر بهم النار كبأتهم حدا عالم بتصرحوا زي سرع نحن نخيري إزز أبخير أيت رخبه كابشر حقيبا أبشر ترخبه نبع إزي والعياذ بالله مسؤول يا أبك فالشيخ من عثيمين انتهى لنا فمن عامل بلا عمل بلا علم فقد شابه النصارى انت جاء بزي فلتت حاجة نقر سريحه ازي لنصارى يمثلها على اللو ماليتي مغنياته نصارى علمية بلومن يا شباب بهمو سبحان الله العظيم تايب النخر ويتانا حاجة دي ويستلستي كل قيزة بزياءة سلسة خبله أبقى الساءاتهم لذلك رب سبحانه وتعالى أنت هاي ضالين الوم طفاءات الوم في يوم علم سلسة فهل نحن المسلمين بنصارى خلشبه علم خلونا الوح ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود انت لا حدث علم تتعلمه مس علمه هو زي شرح عند خركويلو علم تتعلمه سي بتتبار زي حل عند خركويلو انت هون له شبه ويد ما اليهود تمثلوا لازم انسى بس ننتج لنا يهود علم اللوم فلتأت عن اللوة. لكن بتيز تعلمه ابتدباره يقوله نرسول صلى الله عليه وسلم كم دقوم قيرو من زفلتهم لكن سبحان رب العظيم حقد حسد عن اللوم صلى الله عليه وسلم كأمن وآي كأم. تكبر عن اللوة. يهود. لذلك رب سبحانه وتعالى انتهى لنا غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم من يوم اليهود ربي تغطعك هالهم ناتهم من قد تز... تتحزلنا سوف نقول لنا بسورة الفاتحة نقول لنا بصلاة انتهى ما لاتمع يعني كم تز تغطعك اي تغطع ي... نيو تغطع لهم نمتين فلتتع لكن بزي فلتتزي بس فلت اتنطف لكن جاء يا شباب سرحو لهم بمنتهن سرحو بزيفلتهم بسر وانا البدعه بزوتنا زي نخير دلينا يبلو عبد الله ابن مسعود صحابيهم جليل رضي الله عنه طبعا أنت مزجد عاتيو ترى أخا ذكر قبرو تسألهم بحاجة دمتين حاجة قولوا لا إله إلا الله بلهم لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر ها شباب نغير جون تأكبهم ذلو نشر نتدأ نذكر خيروه نتا ذكر بالهم تا ذكر خيرا لكن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انتم ترين تزلقوا ميلوا اما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلدكم ما مالكم كبر رسول تبلطوا صحاتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجوه ويتنزل تنشع انت زبل علن زنبر الرحمن ايتصفا سنكدعون تزقادفونون أي بلايان تغيرون ترين وظلقون الله وإذن ما نبع لنا خمزئنا بحسابنا إنا, انا نخيدنا لنا تلكم ونخال إذن ما خالي ذلك بعلوهم يغمس تكبار ذي تبكس وظلوهم بعلوهم يغمس بعلوهم زحسبكم وحسابكم إنتهي لهم سبحان الله ما أردنا إلا الخير نخيرنا تأكبنا عباي ملسي ابوه عبدالله بن مسعود رضي الله فكم من مريد للخير لم يدركه وفي رواية لم يصبه كندين خير زدال اب خير ايبا سحن كندين خير زدال لسب اتخير ايبا سحن نمين تاين بزاي فلتا ببوا الله عندي اذيها مرسيا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذهبوا مع باي بن فبقى كل ذكر جالي خير جالي خصق قدالي استظار دالي شام دالي زباله زي علم ندخر غيره الله صلى الله عليه وسلم انصارهم غايدي زي قبره رسول الله صلى الله في قبره اذيها دفرتي رسول الله صلى الله وسلم ندبروا من نزلنا زي بالونا زي عززونا بعلنا كنخصص كلنا نحمي نغر خصصوا تكونون برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه اما شرح الشيخ قبلكم دقيقة تنتظروا الله بعد الصلاه آيه الكرسي قروها طيب من جاي نعطي هناك الكنصر زي بقول رسول صلى الله عليه وسلم رفعتوا انت اذا ان اعطينا ويقول يا أيها الكافرون وإذا جاء نصر الله والفتح وتبت يدا اذت فيه وما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم آية الكرسي قروي لهم دحر الصلاة. وقل هو الله أحد والمعاوذ قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ هذا شباب برب الناس إذين نقرأ وتسبعك 33 لهم هذا اذا كان ذكره سببه انه اجريه اذا كان ذلك ثلاث سبحان الله بالزباله اربعا سلسة وي سلسة وي حمسة انه يتحدث تقول لها نعم بيدعا اذا قلت من سألها اتي كم زي اقباره انه كان مفلا يناب الله سلام نحن ترى اعتقد تنتقل الكون لنا نرسل الله صلى الله عليه وسلم لذلك نتعلم تتعلمنا يا دماغ ابتكارنا كابتوه حجميرك نتعلم سنه نبي رسول صلى الله عليه وسلم نتعلم كمون اذا السلفيه نتعلم منهج نتعلم نبتكبر نقول الله يا دماغ كاب شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم زي قبره حدش نجر نرحم الله عليه وسلم زي قبره عين قبر بدحري منهجنا الصحابه خمين يرون نور اعزائي السلفيات انتن انفلتى سلازي ان شاء الله ابزمس زولو دعوه كما يقرنا ند قبر دعوه ز قبرون ازيا يغاتم وسلازي خونا صبر خللنا بزعبها زين كلت زيعة أبزمت جمعات إن شاء الله نزارة ربا لدينا أكتفي بهذا القدر وسيني لكم سلسة معكم جزاكم الله خير الجزاء أبلوكم وعليتي ورب سبحانه وتعالى من قد حك يرئينا اللهم أرينا الحق حقا وارزغنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزغنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك دبل كو بزيعه زرباع عص مالتي الله خيرا هذا صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين